رونالدو يتقدم للرد على ميسي تمشي الكره ويتعادل جول للريال مدريد جول للريال مدريد لقد هرمنا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه يقول عشاق مدريد هكذا قال في المدريديف هكذا قال كل عاشق للريال هكذا فغنا كل محب مدريد لقد هرمنا وهرمنا من اجل هذا الجول كريستيانو رونالدو واحد الريال واحد البارصلونة شوف الكره مشات بجلاس اتحدث جبري ميسي ميسي جول ورونالدو جول والبارصه والريال متعادلا هدف لهدف هدف لهدف هدف لهدف الريال يعود